مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد ولسا فاكر <تصفيق> مشاهدينا الأعزاء في حلقة الليلة هنفتكر مع بعض أحد الأفلام السينمائية اللي دايما بتلقى إعجاب واستحسان الجمهور كل ما بيشوفها على الشاشة هنشوف أحد أفلام الطفلة المعجزة فيروس وبيسعدنا ان تكون ضيفتنا النهاردة الفنانة فيروس الفنانة فيروز الفنانة المحبوبة فيروز مبنى. يا ترى لسه فاكرة فيروز الصغيرة هحاول افتكر معك. هنفتكر <تصفيق> كلنا مع بعض فيروز الصغيرة ياريت نفتكر النهاردة فيلم ذهب بالتحديد، ايه رأيك؟ في الحقيقة انا من احب الافلام لي هو فيلم ذهب هو صحيح الفيلم الثالث كان الأولان ياسمين وبعدين فيروز هانم وبعدين ذهب لكن صدقيني من احلى الافلام اللي انا بحبها فيلم ذهب. إن قد السينمائية مجد خير الله ترى لسه فاكرة فيلم ذهب؟ ها طبعا فكرة جدا وأعتقد كل الناس فاكرة كويس اللي أعادت عرضه أكتر من مرة ولأنه من الأفلام الطريفة فعلا الفنانة المحبوبة فيروز عايزين نفتكر معاكي ذهب فكرته اتعملت ازاي وظروف انتاجه وازاي يعني قمت ببطولة الفيلم ده وزي ما قلت ده كان الفيلم الثالث بعد الفيلمين اللي عملتيه. في الحقيقة انا لما انور وجدي شافني كنا طبعا كان العقد لفيلمين اللي هما ياسمين وفيروس هانم فطبعا وإحنا بنعمل فيلم ياسمين وإحنا بنعمل فيلم فيروس هانم كان انور وجدي كل تفكيره في الفيلم الثالث يعني شوفي احنا بنشتغل في الاولاني وفي الثاني لكن عمال يفكر انا حعمل ايه بعد الفيلمين دول لان طبعا فيلم ياسمين بالنسبه لي كان اول فيلم وكان نجاح فظيع انا مش بشكر في نفسي لكن بقول ده, ده, ده الواقع كل الناس كمان شايفه كده <تصفيق> فهو كان كل تفكيره طب بعد الفيلمين وبعد النجاح ده كل اللي عملته فيروس طب اللي ممكن نعمله تاني فكان كل تفكيره في فيلم ذهب ابتدى بقى يحضر ويودب وانا بعمل فيلم فيروس هانم بيقول لي انتي عارفة يا فيروس انا عندي فكرة هنلبس انا وانتي مقطعين وحنمشي في الشوارع وحنلبس برانيت حارفة كان كله خيال خيال <تصفيق> انا طبعا كنت صغيرة مش يعني ما بستوعبش الحاجات دي كتير لكن لما انت دلوقتي بتكلميني وبتحاولي فبحاول انا برضو معاكي افتكر كل الحاجات اللي كانت بتحصل يعني كان مين اللي بيخطط لحضرتك في الوقت ده هو طبعا كان كل حاجة انور وجدي كان عنده تيم عرفة زي تيم الكورة يعني مثلا كان عنده مثلا مونير مراد الاستاذه بسعد الليبياري الملحنين هو لان هو كان ساكن في عماره الموبيليا شقته كانت فوق ومكتبه كان تحت فكنا يا دوبك نخلص فوق وننزل على تحت نبتدي فكان كل الحصر طبعا هو انور وجدي انور وجدي كانت كان ما بينامش يعني كان راجل على طول بيشتغل الحاجة اللي ممكن نعملها فكان يا دوبك مسلا بنخلص ده بندخل في ده فانا طبعا كنت ببتدي احفظ اغاني يعني مثلا بتاعت في غنوة بتاعت الجبنة اللي كنت بروح انا وانور وجدي بنوزن والميزان وبتاع مش عارف ايه الغنوة دي تعملت صدقيني قبل ما نبتدي الفيلم يعني فكرته جات كان في ذهنه قبل الفيلم ما يتعامل خالص خالص بيقول انا حاسس ان في مشهد ممكن ندخل عند بقال انا وفيروز فيروز اللي احنا بنطلق عليها الطفلة المعجزة او كان بيطلق عليها شيرلي تيمبل الشرق ايه اللي بيميز فيروز ليه ليه نجحة قوي وليه الجمهور حبها ويعني ليه موهبة فيروز بيميزها ايه بيميزها انها اولا السبق لانها كانت فلن اول طفله يتعمل لها افلام خاصه بها بترقص وبتغني وبتأدي وبتقف قدام عمالقه النجوم يعني الافلام دي زي ما بقول لك كانت انتاجيه ذكيه جدا لانه كان يحط لها نجوم عتاوله يعني مثلاً فيلم ذهب اللي احنا بصدده كان فيه مجدا، سمان ياسين، زينات صدقي، سراج مونير يعني ناس كانوا من نجوم في حينهم بالإضافة طبعاً لأنور وجدي وكم هائل من الاسترادات المخدومة كويس قوي الرقصات اللي يعني كل شيء بيخدم على هذه النجمة الطفلة بالإضافة إن هي كان عندها قبول طبعاً وموهوبة وذكاء أنور وجدي بلور هذه الموهبة طبعًا كان بيشارك حضرتك في الفيلم ده آآ الفنانة مجدة. ايوة. آآ الفنان سيراج مونير الفنانة ميمي شكيب الفنانة زينات صدقي. طبعا يعني كم في الفن في الوقت ده. وكل منهم كان نجم الواحده في الدور اللي بيعمله. عايزين بقى نفتكر مع حضرتك ذكرياتك مع كل واحدة فيهم او كل واحد فيهم. مثلا نبدأ بالفنانة مجدة في في الدور ده خاصة وكان في تنافس بينك وبينها في الفيلم. يعني كنت بتبصلها لما هي ابتدت بقى لما مع انور واجدي وابتدى هو يستلطفها كان في نوع من العدوانية بينك وبينها. عايزة تفتكري معانا وتقول لنا لسه فاكرة ذكرياتك مع الفنانة مجدة في الفيلم ده. لا شوفي احقولك حاجة بالنسبة المجدة انا يعني كتعلقتي بيها من قبل كمان ما فيلم ده بيبتدي. كان الفيلم ده في الحقيقة كانت مدام فتن حمام اللي هتعمله مش مجدة. بس طبعا ما دام فاتن السيده طبعا ليها مجدها وفنانه عظيمه ولازم هي طبعا تبقى بطلة الفيلم فطبعا مجده كانت طبعا بطلة معايا طبعا وليها برده قيمتها وست عظيمه وربنا يا رب يخليها لنا فقالت لا انا يعني فيروز هي اللي هتبقى ال الأضواء عليها أكثر وحتهتم بها أكثر وبتع وانا حجوني الاخره حنتجوز يعني مثلا فا مجدا كان انا ورجدي برضو في حاجة لما انا عشان كنت لسه صغيرة فكان بيحاول اي واحدة من اللي بتمثل معي كان يحاول تيجي الاستوديو تعود معي تكلمني بتاع فبالنسبة لمجدا يعني كت علاقة زرية ولطيفة بالنسبة للفنانة زينات صدقي وخاصه في مشهد مشهور جدا بينك وبينها مشهد الخناقة اللي حصلت في البيت ويعني و... وقفت وعملت موقف ساخن جدا تفتكر المشهد ده وعلاقتك بالفنانة زينات صدقي زينات صدقي لو ناس كتير قوي ما يعرفوش عنها ان دي ما كانتش تعرف تقرأ ولا تكتب م. كانت بتحفظ كل الادوار في ساعتها وكل الحاجات اللي كانت بتعملها يعني تلقائيه اكتر من اي حاجه يعني كل اللبس اللي اللي بتلبسه ده ده من اختراعها هي يعني عارفه كان في واحد بيقعد معاها يفهمها المشهد ده كذا كذا كذا كانت بتحاول تفتكر ايه اللبس ده تلبس ايه فكان فيها حاجه ثانيه كل الكوميديانه العظيمه اللي احنا كلنا بنشوفها ما افتكرش بعد كده هيجي حد بعد زيناد صدقي ان الست دي كانت قد قد جدا يعني تعمل المشهد من هنا ونبقى فتصانين على روحنا من الدهب التكشيرة تيجي عليها وتدخل على قضيتها ما نشوفهاش غير لما يبقى لها شخرة لو تكلمنا عن الفنان الكبير الراحل سراج مونير تقولي ايه عنه وعن ذكرياتك معاه في فيلم دهب انا الراجل ده كنت بخاف منه بعلانا <تصفيق> يعني هو كان شخصيه جد جدا و يعني عارفه لما كان يدخل الاستوديو تلاقيني برده كنت ببقى مرعوبه وكذلك مدام ميمي شاكيب لأن شخصيتهم كانت قوية جدا وانا مهما كان برضو ايه يعني كنت كده في الرجليه افتكرش كان في احتكاك خالص غير في المشهد فقط اه وكنت مرعوبه برضو برضو مع عموما ده كان مطلوب في الفيلم لأن دورك كان لازم تترعبي منه اه لا ده يعني العلاقة بيننا كانت سطحية جدا بطل الفيلم طبعا يعني هو بقى اللي كان متبنيكي فنيا وكان اكيد بقى بيوجهك في كل مشهد في كل موقف هو معاكي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا فطبعا لازم بقى تكلمينا عن علاقتك بالفنان الكبير الراحل انور وجدي انت بترجعيني لحاجات حلوه والله انا مبسوطه والله النهارده بتكلم في الحاجات دي لان يعني حتى لما بقعد مع اولادي بيقولي لي يا ماما نفسينا تعودي معانا تكلمينا وانا قليلة الكلام لكن النهاردة ايه متضحة نحن <تصفيق> النهاردة <تصفيق> <تصفيق> <دا> ما عليش <تصفيق> لا لا لك على حاجة انور وجدي طبعا علاقتي به قعدت تقريبا سنتين ثلاثة من فيلم يا زي ما قلت لحضرتك بفطر معاه تغدام معاه بتعشى معاه حياته الداخلية في بيته مع ازاي بيدخل مثلا كان المطبخ بالطبخ بتاعه ومعاي إزاي لما حسس ان في مشهد كويس حعمله نادى في مشهد دراما حتعيتي فيه لو عملتي كويس حجيبلك العروسة يعني كان طبعا دلع فظيع وبعدين صدقيني أنا ما كنتش حس إن أنا كنت بمثل في فيلم لا عمتا أنا اه مع انور وجدي لأن أنا كنت حس إن هو يعني أي حاجة بيقولها لي يعني كانت حاجة مقدسة عندي مم. وبعدين لما شفت كان النجاح اللي عملهولي في فيلم ياسمين فالرجل ده يعني مش قادر أقول لحضرتك إيه يعني مثلا حتى المشاهد لما كان في مشهد بيبقى طويل بيني وبينه يقول لا استوب ما شبهش الجمهور مم. يعني أنور وجدي من النوع اللي هو كان لما يجي يعمل استعراضات تقولي وانت بتتفرجي الاستعراض ده بتدى امتى وخلص امتى يعني يعطش دايما الجمهور بالعمل اللي هو كان بيعمله انتي عارفة في فيلم ذهب في فيلم بقلت بديع مصابني وتحيه كاريوكا وسامية جمال فكان في فنانة تامية كمان على ما اعتقد كنت حقلت قال له لا يعني الاستاذة بالسعادة قال له لا كفاية كده يعني انور وجدي شخصية بيخلي إزاي كان يعني يقولك الحجر ينطق بيعرف إزاي اللي عنده موهبة يعرف إيه اللي جواه يعرف إساي يطلعها بدليل وبقولها بمنتهى الصراحة وأنا ببقى مش متضايقة اللي أنا بقولها أن لما قالوا أن أنور وجدي عصر فيروس ما قدرتش بعد كده تعمل حاجات حلوة مم. زي ما انور وجدي عملها ده مش ممكن حنكره مم. لأنه هو عارف فيروز ممكن تعمل إيه عارف فيروز ممكن ترقص إيه عارف الجمهور كان عاوز إيه من فيروز مم. فطبعا بالنسبة لانور وجدي انه طلع في حاجات كتير يمكن انا. ام ما كنتش عارفاها او ما كنتش حاسه بيها ولو ما كانش انور وجدي ما كانش ما كانش فيه يبقى فيروز وما كانش فيه الموهبة اللي عندي اعرف ازاي يطلحها لان انا لو كان اي حد بيشوفني ما كانش في ان انا مثلا العيالة دي ممكن كتتعمل اي حاجة احنا شفنا فيروز وهي طفلة فقط ونكحت لكن ليه يعني ليه ما الناجم الطفل ما بيستمرش يعني ليه مثلا ما شفناش بعد كده فيروز لما كبرت لانها لما كبرت بقى فيه زيها كتير بقى فيه انسات ممثلات ونجمات كتير قوي في سنها إنما لما كانت طفلة كانت متميزة ومتفردة وبعدين أنا لما يعني العيب اللي حصل بالنسبة للفاروز إحنا بنشوفها في أفلامها مع اسماني ياسين في فيلم دهب داو ده في مشاهد بينها وبينه وحاجات كده لما عملت أفلام كبيرة كانت بتطلع تحب إسماعيل ياسين في إسماعيل ياسين للبيع وإسماعيل ياسين ترزان كانت بتطلع بتحبه حبيبته يعني فهارفة تحس إن عمل يعمل شوك على طول للمشاهد إن واحدة كان إسماعيل ياسين بيشيلها فاطيت بعد كده مثلا بخمس سنين أو أقل من خمس سنين حبيبته فيها يعني فيها صدمة لأنها كان الناس لسه الطفلة في, في في عقلهم يعني وذاكرتهم يعني بالنسبة للمشاهد اللي كانت مع الفنان أنور وجدي وحضرتك قلتي ساعات بيبقى فيه مشهد تراجيدي في مشهد كوميدي المشاهد التراجيدية بقى أنا عايزة أتوقف معها شوية هل فعلًا كان ممكن مثلا علشان تتقمسي أو تعيش الدور كان ممكن مثلا يد قبل المشهد عشان لما تدخلي المشهد تاديه بقى بصدق وتطلعي كل اللي عندك من احاسيس لا هي دي حصلت في فيلم ياسمين م. قبل ما كان يبقى عندي يعني ايه سينما يعني ايه لازم اندمج يعني ايه لازم اعيط ولا وما اعرفش وبتاع ودلع العيال ده حصل في فيلم ياسمين مم. ما حصلش فيلم ده. يعني فيلم ياسمين قال لي في مشهد حتقبلي في مامتك احنا بقى بعيدنا عن بقى احنا هنتكلم عن ياسمين الفيلم مم. الحتة دي عن ياسمين حتقبلي مامتك واول ما تشوفيها هتعيطي وماما بتاع والدموع تنزل المهم عملت المشهد لاني ما عيطتش بيقول لي انت ما لي قلت له انا مش مش جايه لي ايات مش عايزة عيط قلي لكن لازم تعيطي واحدة ما شافتش ومن الملاجئ وطعياتي وعماله هو يمسيلي والبتاع مش عارفها بقول لك عياتي وراح يوميها رازياني بالألم مم. رحت معياتها قال ليقولي بقى كل الكلام اللي انت حافظه فطبعا يعني برضو تلقائيا عادت أقول وبقى كنت بعيط طبعا بحرقة إنما مم. لما جيت بقى فيلم ذهب انت بابا وانت ماما آه. وانت <تصفيق> دي بقى لا فعلا أنا حسيت أن في حاجة اسمها فن وان الواحد لما يبقى في مشهد دراما المفروض ان الواحد يعيط والمفروض الواحد يندم يعني كنت عائلة شوية مم. مشهد المحكمة برضو من المشاهد اللي ما بتتنسيش في, في الفيلم ده بالذات برضو عايزك لي لانه كان مشهد طويل قوي والطفلة فيروز بقى يعني قامت قدام المحكمة وقالت زي خطبة وأثرت على القاضي وقصرت في كل الاعدين وكل المشاهدين ريت بقى تفتكر لنا برضو ذكرياتك في المشهد ده لا شوفي المشهد ده زي ما حضرتك قلتي هو فعلا كان طويل جدا احنا كل المشهد ده حقول حاجة يمكن الجمهور لو شاف الفيلم تاني حيحسن كلنا كنا بنقرأ من الورقه معقوله احنا هنشوف على فكرة المشهد مم. دلوقتي في البرنامج صدقيني آه. كلنا كان فيه بتاع ورقة معمولة مم. وكلنا كنا بنقول لأنا في مشهد طبعاً حضرتك فاكرية لأني فاكرة الفيلم هم. كويس كلنا فاكرين قصة البنت دي تبقى بنت الراجل ده والرجل ده يبقى أوه. ابن البنت دي والبنت دي بقى ب... فده طبعاً إنه يتحفظ زي ما اسماعيل عيسين قالها كانت صعبة أوه. فده طبعاً كله بيقرأ أنور وجدي برضو المشهد بتاعه بيقرأ مجدة كلنا في الحقيقة المشهد ده لكن طبعاً <تبقى> فيها ما بنش خالص الحقيقة يعني عملتوب بحرفية جديدة جداً حسن المشاه المتهيئة للمشاهدين حيفجئوا انه كان صديق. بتقري من ورقة ايه المشهد اللي بتشوفيه لما بتشوفيه دلوقتي بتقولي لا المشهد ده انا مش بحبه او يعني كان في حاجة دايقتك ساعتها فيه او في ذكرى معينة لما بتشوفي المشهد ده بتفكرك بيها لا هو الـ الـ الـ المشهد اللي فينانت فيلم بتاع دهب I know that he is in the veranda and I want to die and I don't know what it is. I know that this is what I do because I المشهد ده بقى متضايقه عارفة طب ما حضرتك, طب حضرتك تشرحي بقى للاطفال المشهد ده معمول ازاي المشهد ده بقى طبعا معمول ما فيش يعني زي ما احنا قاعدين كده حتى صغيرة خالص وطبعا حاجة اسمها باك بروجيكشن اللي هي بتبقى زي السينما دايره ورانا فده طبعا ما فيش حد ابدا طبعا يقدر يقف كده ولا يحاول يعمل كده بس يعني ان ان انا اقع كده وده مش ممكن طبعا ده ما فيش يعني نص متر بيننا وبين الحته اللي احنا واقفينها وبين الارض اللي احنا واقفين عليه يعني واقفين في بلكونه واطيه قوي بقى مش لا ده ديكور, آه ديكور. آه ورانا بروجكشن بس بقولك المشهد اللي انا بتضايق منه <تصفيق> نبخاف بخاف إن أي حد من الأطفال لما يشوفه عارفه بيبقوا خايفينه بتاعه وأنا ما بحبش أي طفل يبقى أحس إنه هو مثلا متدايق أو خايف أو حاجة فبس ده الحدة دي لما بتيجي ببقى متدايق يعني طبعا ممكن ال الأهل بقى ساعتها يقولوا لا ده تمثيل ده وده تمثيل مش ما بيحصلش في الحقيقة بقى آه طبعا في نهاية البرنامج لو حبيتي تبعتي رسالة في الفيلم ده تبعتيها لمين وتقولي له إيه؟ هقول طبعا لحبيبي واستاذي واللي علمني واللي خلاني انا قاعده دلوقتي بتكلم وليه هو الفضل في كل حاجة طبعا استاذي انور وجدي لولا انور وجدي ما فيش فيروز لولا انور وجدي لو كان ربنا اداله الصحه وطول عمره كان ممكن يبقى فيه امتداد لفيروس لان انور وجدي كان عارف اللي ممكن كان فيروس تعمله فطبعا بوجه الرسالة دي لانور ان مهما حقول ومهما حتكلم ومهما يعني هعبر يمكن مش هعرف اقول حاجة فالله يرحمه احنا في نهاية لقاءنا بنشكرك وبنقولك انك دايما هتكوني في قلوب وفي وجدان المشاهدين ودايما هنستمتع بأعمالك وبأفلامك اللي عملتيها مع الفنان أنور وجدي وطبعا لك ألف شكر على اللقاء ده وأمتعتينا في اللقاء زي ما أمتعتينا في أفلامك ألف شكر ليك أنا أنا جدا جدا ويا رب أكون ضيفة زريفة وأنا اللي سعيدة عشان رجعتيني بذكريات وحاجات حلوة عشان برنامج لسه فاكر فعلا أنا افتكرت حاجات كتير قوي قوي النهاردة مشاهدين الأعزاء في حلقة الليلة افتكرنا مع بعض فيلم دهب بطولة الفنانة الطفلة المعجزة فيروز وتذكرنا مع الفنانة فيروز ذكرياتها في هذا الفيلم نشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر s <laughs> t